يا حي ويا قيوم يا حي ويا قيوم يا حي ويا قيوم يا حي ويا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا <سؤال> يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم Ya Hayu Ya Qayyum, Ya Hayu Ya Qayyum, Ya Hayu Ya Qayyum, Ya Hayu يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي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 يا حي ويا قيوم يا حي ويا قيوم يا حي ويا قيوم يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا القيوم يا, يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي حي وقيوم يا حي ويا قيوم يا حي ويا قيوم يا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا ق qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu um ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ya